أهل الوادي أهل ودينا أهلا بيكم شرفتونا أهلا بيكم وأنستونا إحنا معاكم وإنتم معانا جوى الوادي جلمنا أمانة لما نقول يبقى نقول مش هنخاف من مسؤول جوى ودينا جوا ودينا نقول الحق استنونا هتعرفونا جوا زاعة شباب الوادي FM زاعة شباب الوادي FM كل يوم جديد